ممتازة رائع اطلبي اطلبي مفيش اي مشكلة وكل قلبك معلق بالله مين اللي هيقضي حي... لي حاجاتي من الذي كون انا محتاجة ربنا سبحانه وتعالى جعل العباد ايه الاسباب لبعض ياخدوا وفي ترغيب يعني زوجي اليوم الله يبارك له بيقول لي كان مريض ومش قادر يصلي في المسجد فقال ايه نصلي ايه جماعه ف عمر قال له انا اصلي يا بابا لوحدي طبعا عشان ايه اصلي ان يعني ينجد احنا ما بننجدش طبعا طيب فقلت له يا عمر انا طبعا ايه صعادية بس اكيد انا انتوا حسين ان انا معاكم مش صعادية فرنسية خالص مش كده يعني انا رقيقة جدا معاكم وما بشدش ولا حاجة شفتي عمر طعيب يا عمر ليه يا ابني ليه يا ابني كل ان الشيطان يقول لك حاجة تسمع كلامه ليه حبيبي 27 درجة هم جاي بصوص لي كده ومسك نفسه مش حب ولا تقوى عشان أبوه موجود المهم بعد ما أخلف الصلاة ام جاي إيه ملد له إيده كده وسلم عليه خلاص اللهم باله قال له يا عمر في عبادات ربنا أمرنا فيها بالجماعة المسلمين يبقوا مع بعض المسلمين يبقوا مع بعض مش كل واحد لوحده أمرك بصلاة الجماعة الحج أمرك به في جماعة الأعياد جعلنا في صلاة في جماعة طيب أيها عمر ده عمر ابني الله اللهم رب عمر إهدي عمر آه العمر مثلا يعني يطلع مثلا ممكن الوحدك أو في مجموعة لكن في عبادات أساسية زي الصلاوات الخمس ربنا امرك أن أنت تبقى في جماعة كذلك الامر من الله عز وجل ان انت تبقي في جماعة ايه في الصالحين واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغذات والعشي يريدون ودها فانت انت بتسأليني سؤال انا لما احتاج من حد حاجة اقولك ممتاز والله في عون العبد ما كان العبد فيه عون اخي ونقول دائما يا جماعة مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد ربي بيعبر عن علاقة المؤمنين بعضهم ببعض ان هم اذلة على المؤمنين عارف يعني إيه اذلة يعني شدة العاصفة كإن كأنك بتتذلل لللي قدامك طيب ده كله سطري ان انا إيه احب اللي قدامي يخدمني وانا احب اخدمه لكن انا اللي اقول لك ان انت من جواك يبقى عندك عقيدة ان الذي يجبر نقصي الله سيشبر نقصي بهذا إيه العرض فهمتي؟ فأما أدخل على زوج ولا أدخل على علاقة ولا أدخل على كذا ما جيت بعد أمتوقع توقعات شديدة جدا وأجي أقول إيه أنا اتصدمت ليه ستتصدمت كنت متوقعة منك شيء واطلقت شيء تاني تماما طب العباد كلهم ناقصون فقراء إلى الله أنت اللي انتي مصدومة منها ناقصة وانتي نفسك ناقصة فما تخليش الشيطان يعيشك في دوانة من من الحزن والكآبة ده كله من وصف الشيطان على فكرة يبقى هنا نرجع للعبارة اللي احنا ابتدينا فيها وما كانوا سطرين الساعتين دون شرح سطرين أنهم سبحانه وتعالى الجبار في أخص معانيها أنه يجبر جبرا خاصا قلوب الخاضعين لعظمته وقلوب المحبين له الخاضعين لكماله الراجين لفضله ونواله لا تتصوري أن تنتظري من ربك خيرا ولا يأتيك خيرا أبدا أبدا هذا معنى اسم الجبار لا زين معنى بمعنى النطف والرحمة لكن هذا نوع خاص في معنى اسم الله الجبار خاص بنين زي ما قلنا بالخاضعين لعظمته قلوب المحبين له سبحانه وتعالى قلوب الراجين له ان يجبر قلوبهم يجبر قلوبهم من ماذا يجبر قلوبهم عن التعلق بما ينقصهم لان اكيد كل شيء ينقص شيء كل عبد عنده ايه نواقص معينة في حياتك نواقص ولا مفيش نواقص كله جميل نحن في الدنيا دار البلاء طيب لكن عندما يجبر الله عز وجل لقلبك هل تشعري بما ينقفك لا ولذلك العنوان المحاضرة ايه يا رب اجبر ايه قلبي يعني ما اشعر بايه بالنواقص ولهاد ولذلك انظري لهؤلاء المصابين عندما تقع عليهم المصائب وعندما يقع عليهم نقص في أموالهم وأولادهم وتماراتهم انظري لهؤلاء كيف تكون قلوبهم مجبورة ما معنى مجبورة؟ يعني الآلام التي فيها خفيفة لذلك في المثل المصري يقول لك إيه وقوع البلاء ولا انتظاره طبعا المثل صحيح بس مش في صحيح بخاري ولا مسلم احنا هنعمل صحيح للمصريين خلاص بس في الامثال طبعا يعني ايه وقوع هذا صحيح يعني ايه وقوع البلاء ولا انتظاره طب ليه وقوعه اخف يعني يريك وقوعه اخف من انتظاره ماذا قلت على شخص انه يقع نعم برافو بينزل معه النطف اللي هو نوع من انواع الجبر من الجبار طب تعيشيش نفسك في في مخاوف مستقبليه ها خايفه يحصل يحصل كذا خايفه ما اعرفش اجهز الاولاد وممكن الاولاد دول اصلا ما يكونوش بلغوا الحلم خايفه لما يكبروا يسيبوني الوحدي وكل واحد ينسغل بمراته وكل واحد واحده دي واحده تنشغل بزوجها وانا ابقى وحيده خلاص خايفه لما اكبر مرض زي اللي كان عند امي وزي اللي كان عند خالي وزي اللي كان في العيله كلها خايفة وثاوت كلها وثاوت من الشيطان لذلك الحاجة لا يعني يفوت اي وحدة متدبرة ان كل ما امرك به الله عز وجل انتو كررين في اشد الحاجة انت اليه انت في اشد الحاجة لتكرار قل اعوذ برب الناس تكرريها ثلاث مرات في أذكار الصباح والمساء اللي قلوا الله أحد والمعاوذات خلاص بتكرريها ثلاث مرات في أذكار الصباح والمساء وبعدين تكرريها مرة ورا كل صلاة وممكن تكوني بتصلي بيها برضو وأول ما يجيلك هواجف برضو إيه؟ لازم تقوليها حتى تدفعي الوسواس خلاص أيضا الذي يدفع الوسواس علمك بمان بالله انه هو ايه الجبار بنقول في المصائب هذه المصائب تذهب بذكر الله ليس لان عن المصابين ممكن انت تدخلي على واحدة زوجها توفي وهي ثبتة جدا تقولي اكيد ما وهي ممكن تكون بتشبه خب غير عادي بس الله العفو العافية واحدة فقط ضماها الله العفو والعافي انتي مش قدرة تتحملي تبنع وما روح لها انا حقول لها ايه انا خايف اتكلم مع تبصت لايه ايه ليس معنى ذلك انهم ما عندهم احساس وليس لان اولادهم هؤلاء ما لهم قيمة لا لان الله تعالى عندما اخذ منهم هذه الامور المحبوبة انزل مع الاخذ الزعر جبر قلوبهم يعني ايه خفف احساسهم بالايه بالمصيبة ده اسم الجبر واسم النطر واسم الرحمة فاهمين يا أخوات ايه اللي بيحصل هذا فعل من الله طب ايه الفعل دوت سبقه من العبد اه حتى يجبره الله ويسكن آلمهم حصل منه التصبر من العبد يعني ايه يعني لو ابتدأت بالصبر على المصيبة يقابلها من الله تعالى عطاء ان يجبر قلبك على ما اصابك طيب واذا بقيتي تشعلي في نفسك نار النقص لو انت عندك نقص معين وانت عمالة تشعلي نار النقص عندك نقص مثلا ان زوجك مش بيحبك أنا جوزي ما بيحبنيش جوزي ما بيحبنيش جوزي ما بيحبنيش أو مثلا ابنك قدر الله وابتلا ابني ابني اللي ربيته ضنايل اللي صرته تندب تندب ابتليتي في أشخاص رايحة جاية تتكلمي في هذا البلاء ما تتكلمي في البلاء اسأل الله أن يجبرك الجبار خلال هذا الجبر لا يأتيكي اسمعوا الكلام جيدا إلا لما تتصبري وتلجأي إلى الله عز وجل لما تبقي دائما شاعرة بالنقص يستعن في قلبك نار النقص ولذلك تري الصوارق بين الناس ناس أول ما تنزل المصائب يلجأون إلى من الجبار فيجبر قلوبهم وناس ساعات ساعات مع مرور الأيام كأنه يحصل لهم نوع من إيه؟ من الجهر القسم الثالث تجديهم بعد سنين ولا زالت آلامهم كما هي تقول نار في قلبي كأنه ميت مبارح مش بالكلام ده بتسمعوه؟ واحدة اللقط مثلا من, من, من 3-4 سنين إلى الآن حزينة على طلقة واحدة ما شاء الله عاشت وتصرفت وانشغلت بالله وانشغلت بأمور دنها وحياتها ومقبلة على الله واحدة فقدت ابنها بيعملوا حفلة عند الطلاق؟ اقول سبحان الله لو نظرنا لكلام اللعز عز وجل عن الطلاق في سورة البقرة وإنها تفرقا يغني الله كلا من ساعته يعني الطلاق سبب للساعة الطلاق سبب للساعة لما يتم وفق طقوة وتلتجئ القلوب إلى خالقها وجبارها وهو الله طيب شكرا لكم شكرا لكم لكم شكرا لكم اه في واحده تقول لك انا لما اتجوز عليا كان بقى له كام سنه سيدي بقى له 5 6 سنين كانها امبارح يا الغرب ابيض ليه ايوه ما اخرجت نفسها هؤلاء هؤلاء ماذا فعلوا في انفسهم ركزوا بس ما رضوا عن اتعال الله فما أرضاهم الله عنه ويبقى الألم من أول كالآخر خلص؟ لو رضيتي نفسك وعلمتي أن الله عز وجل هو الجبار وهو الذي يجبرني وأنا أنتظر منه الجبر سواء في موت زوج أو في زواجه أو في طلاق منه أو في موت ابن أو عقوق ابن أو عقوق أي أحد أو فقد وظيفة أو فقد مال أو فقد أي شيء من أشياء الدنيا طول ما أنت بتنتظري من الجبار أن يكمل هذا النقص والله لابد وأن يشبرك طيب لكن أحياناً ها ياتي الشيطان اسمعي ده شو في ايه الطريقه ايه الطريقه ياتي الشيطان سياتي لك بكل صوره ما ضط كل الصور اللي ما وتجدي نفسك في حال بكاء نقول تصبرك هنا نوع من انواع العباده ركزوا معايا بنضم الحاجات اللي درستها في في في شرح دورة المعوذات ان في نوع من الوسواس اسمه وسواس الصور ووسواس الاجترار طيب خلي بالكوا خلوا بالكوا بس هو ايه التكنيكال اللي بيمشي بيه معاك خلاص ايه اللي بيحصل بيجيب لك كل الصور الايه المؤلمه وعلى طول على طول على طول ها طيب لأن الشيطان من مقاصده ليحذن الذين آمنوا انتم مركزين معايا بكل قواكم أريد قلوبا طيب في فرق بين انك تعيش نفسك حالة من الآلام انت نفسك بتحط نفسك في حالة من الآلام وفي فرق بين ان يأتي الشيطان بهذا الفكر لكن فيكون ردك الصبر يعني ايه يعني استدفاعي عنك هذا بأبنى الله سيزبرني بأني حتى أني ابتليت أنتظر من الله العوض والله سيعوضني الله وتقوليها بمنتهى القوة لأنك تعلمي أن من أفعال الله الجبر أولم تصدقي أن الله جبر انا أريد منكم شيء علشان بس إيه تشعري بمستوى الإيمان أنت متأكدة ان ربنا موجود طبعا موجود طبعا درجة تأكدك ايه اعلى ما يكون ممتاز طيب لما بتصابي بفقد هل بتبقي متأكدة ان بعد الفقد ده هيبقى فيه الجبر من الله وقوط لا عجبا ان تفصلي بين الرب وافعاله ان تفصلي بين الله وصفاته وافعاله ايمانك بوجوده يستلزم ايمانك بافعاله وصفاته واسماؤه انتوا فاهمين الموضوع يعني انا دلوقتي بقول لك انت متاكده ان ربنا موجود تقولي لي تمام التاكد اقول لك طب انت في مصابك دوت متأكدا ان ربي هيشبرك ويعطيك الخير تقول ليه مش دايما بيجيلك بيجيلي الاحفاز طب ازاي تفصلي بين الرب وبين افعاله مش انت عارفة ان الرب موجود هذا الرب الموجود الذي تؤمني بوجوده افعاله يقينية مثل وجوده انتوا فاهمين الكلام يا جماعة شوفوا احنا قد ايه لا نتاع يعني فاقدين المشاعر وسيطرة المشاعر بافعال الرب واحدة تبقى محزينة جدا ان احد ظلمها طب انت محروق دمك اوي كده ليه لاني ما شفتش عقوبته مش مش فكرة مش فكرة حتى دي اتكلمنا فيها دي اتكلمنا فيها ارجعي للمحاضرات القديمه نعم حتى دي اتكلمنا فيها وتقولي انا خايفه يكون عقوبه حتى العقوبه مع صدق اللج تكون العقوبه دي رفع الدرجاتك وتطهير لك من الذنوب فتقبليها بصدر رحب طيب سلمى لما ربنا واخلفني خيرا منها شوفي هي ايه كانت هي قالت انا ايه ما كنت اب اني سيخلطني الله مثله قالت لكن انطاعت ورضيت بكلام الله وقبلته فاخلفها الله خير البشر لانها ردت نفسها اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها طلبت الجبر من الله فجبرها الله برسول الله اللbugρε في لحظة المصيبة في لحظة المصيبة اي مصيبة اي مصيبة اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها في واحدة بتقولها من تعليقين انا منتظر الخلف تقول ليحظتي ده بقى حسب قوة الإيمان ما أنا بقولك الإيمان وحتى أنا قلت في مجموعة الأحد الإيمان في فرق بين العلم والإيمان إيه الفرق إذا قلت أقولك كذا مرة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أجرني في خيرا منها ها أيها عايزه بقى انا اوضح ايه الفرق بين العلم والايمان اتفضلي الايمان عمل قلبي الايمان عمل قلبي انا اريد يعني انت دلوقتي بتفهمي واحده عاميه خلاص ما هو انا انا الدوره بتاعتنا دي تبسيط لمعاني العقيده الكبيره الى معاني تصفيها ان توصليها كان بزعج جدا لما حد يقول لي العقيده صعبه نفسيتي بتتكلقع مثلا اقول يا رب يا ذبار انا دلوقتي بقول لك ايه الفرق بين العلم والايمان قلت العلم بياتي في الراس والايمان يقين يعني ايه يقين يعني ايه متأكدة تماما ايوه ايوه يا ستي هي دي هي دي ستي انا دلوقتي بفرقلك بين العلم والايمان باي شيء الايمانيات كلها اليقين يعني ايه مساعر مسيطرة انتبهوا الله يربع عليكم ودي من النقطة اللي أوجهتنا لها الأستاذة برضو الله يبرك لها قالتني الإيمان عبارة عن مشاعر بتسيطر مش الخوف مشاعر مش الحب مشاعر مش الرغبة مشاعر الخشية مشاعر طيب كذلك المشاعر دي لو هي فعلا يقين ستبقى مسيطرة على قلبك بأوسع ما يكون خلاص؟ انت دلوقتي مسيطرة على قلبك بأوسع ما يكون ان الرب موجود صح؟ خلي صفاته وأفعاله مسيطرة على قلبك وعلى مشاعرك ما يبقاش انت بتاخذ معلومة من هنا والطلعين من هنا ما يبقاش انا بقولك اسم الله الجبار الجبار هو الذي يجبر نقصك وبعد انت روحي تتخلي مع زوجك تقول له انت بتعمل لي ايه انا لسه زي مانا بالعكس لانا كنت في بيت اهلي احسن هو مين اللي هيجبرك مين اللي هيكمل نقصك بتقولي له من ساعه ما خدتك وانا انتح خلاص مين اللي هيجبر نقصك فهمتي ايه الفرق بين العلم والايمان صلوا على النبي العقيدة اكبر العقيده لابد ان تكون مشاعر مسيطره على القلب يحيى بها القلب مع الله هذه المشاعر ستحول لفكر هلو كده يا دودو التنسيق النفسي ده. هذه المشاعر ستتحول لفكر الفكر سيتج... سيتترجم على هيئة إيه؟ سلوك ولذلك الأخلاق بتعد المرتبة الثانية من مراتب الدين طيب طيب ايه أنا دلوقتي النقطة اللي أنا قلت عن ده عاربت الفرق بين العلم والإيمان وعرفت يعني إيه أن أنا إيماني بوجود الله لابد أن يكون يساويه بالضبط إيماني بأسمائه وصفاته وأفعاله طيب طيب المهم في فرق زي ما قلت لك بين الشيطان يأتي بهذا الفكر وأنت ترديه بعلمك عن الله وباستعاذتك بالله من هذا الشيطان طيب وفي فرق ان انت تعيسي نفسك في ايه دائرة الوساوث وصلوا هذا الكلام للاخوات اللي بيعانوا من الوساوث يا اخوات على طول متضيئة هي حبيبتي على طول متضيئة بيأتيها صور على طول صور قدامها الحاجات اللي بتضيئها كلها بتفتكرها فيه كمان الاشترار النساء هقولها لسه النساء اكثر ناس معرضين لهذه الحالة حالة بقاء استجرار الالام استجرار الالام تعرفون كيف الجمل يفعل في اكلي يستجر ويأتي به مرة اخرى حاجة متخزنة وعمال يجيب منه ويجيب, ويجيب في كثير من النساء بيعيشون هذه الحالة يعيشون بهذه الطريقة عاشت آلام ثم تسلط عليها الشيطان فماذا يفعل بها مركزين صح ماذا يفعل بها يجعلها تعيش دائما تحت ظل لقائصها وآلمها مع أن الله عز وجل الجبار يفتح لها بهذه الآلام أبوابا من الأجور ويفتح لها أيضا باب الجبر لقلبها إذا طلبت من الله الجبار أن يجبرها لأن في ميل في النفوس للشعور بالظلم النفس إيه؟ بتميل اللي هي تحس بإيه أي حد يظلم ياه كانك ايه جبتي نار واديت فيكي شنو هاي امال جهنم ايه خلاص حلو شنو هو هيساوي الزي بتاعتكم ولا ممكن تبيظبطهالي بعد المحاضره لو مش بالطريقه الصحيحه خلاص ما هي صح يا. اه غلي شويه من اللي انا شايفاه منكم طيبه في ميل في النفوس للشعور بالظلم هذه الأقدار نسأل الله عز وجل, الله عز وجل أن يعافينا يا ربي جميعا سِبْحَنَهُ وَ وتعالى لكم جميعا أن يعافيكم الله عز وجل من هذه الأمراض سِبْحَنَهُ و وتعالى أن يجبر قلوبنا اللهم اجبر قلوبنا في ميل في النفوس يشعر أن هذه الأقدار التي وقعت له فيها نوع من الظلم تعالى الله نحن لا نقول هذا الكلام بلسان مقلنا لكن بلسان حلنا كأننا ندعي على الله تعالى العدل بأنه ظلمنا ببقاء ببقاء ماذا الأحزان متصلة وأنتم تعلمون النقطة مهمة جدا أن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها فعلم ان ما اصابك في وسعك احتماله دي خليها قاعده فتاه تنيكي الشوري هعمل ايه لو جرى كذا هعمل ايه لو جرى كذا هتحتمليه لو حصل هتحتمليه لو حصل هتحتمليه واحده جايه تشتكي لي زوجي عايز الجوزي ترى سيدي الجو امني انا ما اتحمل قلت لها خلاص وانت سجدة بينك وبين ربنا قول يا رب لا تحمل لي مالة اطيق وكوني على يقين انك لو ما تطيق الامر ما يفتليك اللبي لكن لو تطقي سيختبلك اللبي افهموا افعال الرب في حاجة اسمها ايه قراءة افعال الرب لا تقول ليس انا مش هتحمل كذا لو اصبت به ها لو اصبت به انا ما اتحمله اقولك لا يكلف الله نفسا الا وسعها فاعلمي ان ما اصابك في وسعك احتماله يبقى ما تجيش تترعشي وتقولي ده ايه هيتجوز علي مايتجوز عشان تعرفي الذكري ها <تصفيق> عشان تعرفي الذكري عشان تعرفي تتفرجي ردك والله الذي لا اله الا هو ان الاخوات اللهم بارك اللهم بارك اللي هم ربنا اكرمهم بالتعدد اكرمهم الله عز وجل تقول لي يا امنية فضل من الله لو انا مش زوجة ومعايا اخوات مش عارفة تتعايز بي تقول لي فضل الله عز وجل عندي وقت ذاكر عندي وقت اصل الارحام عندي وقت احفظ القرآن عندي وقت اصل رحمي عندي وقت اعمل كل شيء يا سلام لما تجرب ان هي تبقى واحده بس, بس يا الله ترى ما تطير فايخي والله ربنا كريم وربي يعطي كل احد ما يناسبه وهو حكيم فالالعارفات بالله العارفات بالله ترى نعمه التعدد بعد الليلة الاولانية طيب ماشي طيب ماشي بعد الليلة الاولى طيب لا بأس لا بأس وانا أسمع عن كثير من العالمات انها هي التي تزوج زوجها وتصمم ان هي تزوجها لا مش صعيدة مش الصعيدة بس والله لا لا لا بد ان نقبل شرع الله ما يتجد ده الفرق بين المؤمنة انها ما تجد في قلبها حرج من الشرع في ناس بتتحيل على جزه ان هو يجوز و مش راضي تعمل اي بقى هذا, هذا طيب هذا جبر القلوب خلاص يكون بماذا تعالي بقى نشوف يكون كيف يكون جبر الجبار الله عز وجل ان يرزقنا ان الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها نقول يجبرها سبحانه وتعالى بما يهبه على قلوبهم من المحبة وأنواع المعارف والتوفيق الإلهي والهداية والرشاد هي مجغولة بحب ربها مقبلة عليه تأنس به وحده تستلذ بذكره سبحانه وتعالى ولذلك الإيمان ابن القيم بيقول ان في الدنيا لجنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الايه بالاخير وهي معرفة الله والانس به والشوق اليه وابه طيب فهذا نوع من الجبر يجبر قلوبهم بالانشغال عن النقائص منشغل على النقائص بالانصراف عنها ما يشعر انه يوجد شيء ينقفهم الآن يجبروا بماذا؟ هم الآن يجبروا عن وبي خلي بالك من حروف الجر شو انا بحب اللغة العربية كان تخصصي لغة العربية وبعدين غيرتوا شريعة خلاص؟ يجبروا عن التعلق بالنقائص يجبروا عن التعلق بالنقائص هي لا تشعر ان الشيء اللي بينقصها ده ايه؟ شيء ايه؟ أساسي تنصرف قلوبهم يعني تنجبر نقطة النقائص عندهم وتنجبر بماذا بما يفيده سبحانه وتعالى الجبار على قلوبهم من المحبة لله فتجد قلوبهم مجبورة عن الدنيا بمحبة الله والتعلق به ورؤية أن رضاه, أن رضاه من أجله تباع الدنيا يعني القلب ده من اجل يعني الذي يحب الله رجلا يبيع الدنيا من اجل من اجل حب الله زي اللي على العلم اللي على العلم بجديه تقول لها اخر مره رحتي السوق امتى؟ تقول لك السنه اللي فاتت هي دي تبيع اي حاجه علشان ايه؟ علشان هذا الايه؟ العلم كذلك إن الله اشترى من المؤمنين أموالهم وأنفسهم بأن لهم الزنة هذا القلب يرى أن من اجل رضا الله تباع الدنيا لا بأس أيضا يجبر قلوبهم بأنواع المعارف وهذا الأمر يذوق طلبة العلم كده فيجدون نذائذ في الطلب تبرد قلوبهم وتشرح صدورهم بتحسوا بهذا الامر ولا لا ده مجاية كذا وبعدين حسيت بايه ان الرب شكور طيب تبرد قلوبهم وتشرح صدورهم عما ينقفهم في الدنيا يعني كثير من الاحيان تجدي ان الحيان خاصة لطلبة العلم ليست مستقرة تماما يعني ممكن يكون عندهم ايه عدم استقرار مادي بيعانوا من ضيق احيانا كثيرة في الرزق ممكن تلاقي عالم علامة كل يوم بيسلم على ايده الاس فيش فلوس مفيش فلوس هل هو حاسب بأنه مفيش فلوس ولا بي بي بيعيش لذة من يسلم على يديه وأن هداية شخص خير من الدنيا وما فيها آه يبقى لكن من جذر الله تعالى لهم أنه سبحانه الجبار علمهم عنه وفهمهم عنه وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم حبب إليهم العلم يجدون فيه من النجائب ما تغنيهم عن نقصهم من أنواع الاستقرار أيضا الدعوة إلى الله أسأل الله عز وجل أن يجعلكم جميعا من الداعيات اللهم أمين ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا يتستوي الحسنة ولا السيئة أعلى خلق عند الله الذي يشتغل عنده اللي بيردوا الناس عن ربهم وخالقهم خلي دينية ليكي ان تردي الناس عن ربهم وخالقهم انك تصلحي, تصلحي. امراض قلوبهم انك تصلحي كثر قلوبهم خلاص بالله طيب ايضا الدعوة الى الله هذه من انواه المعارف التي تعرف فيكون منك دعوة الى الله الدعوة إلى الله نوع من أنواع الجبر شوفي العبارات اللي جاية جميلة أوي أوي عجبتني أوي ومثل شيء في صدري وحقول لكم إيه هو لأنك عندما تكوني تدعي إلى الله تجدي قوم يستكوا لك نفس حالك فتجدي نفسك تكلميهم وتصدريهم فكأن تصبيرك لهم تصبيرك لنفسك وهذا نوع من أنواع الجبر لأن هي دي اللي عجبتني بقى الجملة اللي جاية دي لأن أقرب أذن سامعة للمتكلم أذنه جميلة جدا جدا يعني انت لما تيجي تربي حب هتلاقي نفسك ايه الكلام ايه بيربيكي طب انا اقول لكم ليه اما ايه عجبني هذا هذه الدراسة جدا لأن انا احيانا كتير ده أبقى عايزة أسيب الدعوة شوية وأقعد للعلم وبعدين أرجع تاني وأسيبها وإيه وأقعد للبحث طيب فالكلام ده يعني, يعني أسلغ الله عز وجل به صدري أن أنا إيه وجاهد وأستمر على الإيه اللي اتنين معا أن أنت لما تنوي نفع غيرك ربي سبحانه وتعالى إيه ينفعك لان اقرب اذن سامعة للمتكلم اذنه هذا ايضا من انواع الجبر بهذا العلم ان الله تعالى عندما يفتح لك باب من العلم وانواع من المعارف تستحقري الناقص ايه يعني ايه يعني فستان ولا شنطة ولا جزمة ولا ايه يعني شوية كلام مثلا حلو ربنا هيسمعني في في الجنه كل ما اريده خلاص طبعا انتوا عارفين ان من ضمن النعيم اللي في الجنه التمتع الزوج بزوجته والزوجه بايه زوجها عارفينه امنوا عليه بحث امنوا عليه بحث ان من نعيم الجنه ها واللي ربي بيوصفه حور مقصورات في الخيام وإن المرأة الصالحة إذا دخلت الجنة كانت اجمل من الحور العين وأن زوجها كلنا جامعها وجدها بكرا ودي أعلى مراتب التمتع الجنسي أنتو طبعا إيه؟ هذا النوع من أنواع النعين اللي في الجنة لكن ده لمن اتى لمن اتى للمراه التي تقصر الطرف تغض الطرف تعف نفسها عن اي شيء سوى زوجها يعني لما كنا بنتكلم على عباده غض البصر ها وكيف ان المراه ماموره بها مثل الرجل وبنقول يا جماعه كل المؤمنات ياخدوا ضمه من افكار ان ده امر ما ينفعش تنظري لوجه الشيخ ولا وجه العالم ولا وجه الاستاذ ولا وجه جاري ولا وجه اخو زوجي ولا وجه زميلي لابد من غض البصر قالوا لك ان العباده اللي بتضل قائمه في الجنه من جميل ما سمعت غض البصر مقصور مقصورات في الخيام يعني ايه مقصورة يعني طرفها ايه مقصور على زوجها على زوجها ما بتدسش حتى وهي في الجنة للتانيين من مواصفاتها ان هي طرفها ايه مغدود وصي نفسي وإياكم برد البطر لان لي حلاوة في القلب عجيبة دي حلاوة في القلب عجيبة طيب يبقى المعارف التي يفتحها الله عز وجل لك مع الأيام من العلم والدعوة تري ان الشيء اللي كان بينقصك إيه يعني كنت بعمل مشكلة على خروجة ولا بعمل مشكلة على هدية ولا بعمل مشكلة على زيارة ولا بعمل حتى هتحتقري هذه الأشياء التي كنت إيه تعديها نقصة في, في حياتك طيب كذلك من أنواع الجبر الرفع عنده سبحانه وتعالى يعني تجبر بها وترتفع عنده سبحانه وتعالى يجبرك بما علمك وترتفع عنده بهذا العلم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات احنا قلنا أي شيء في الدنيا يرتفع لابد وأن ايه؟ قاعدة ان هو ايه يبتدي يخصد, يخصد يخصد إلا ماذا العلم الذي لوجه الله عز وجل أيضا يجبر الله تعالى القلوب بما يفيده من التوفيق الإلهي والهداية يجبرك بأن يدلك على الصواب كلما رضيت عن الله وتقربت إليه وأقبلت منه كلما كان سمعك الذي تسمعي به وبصرك الذي تبصري به وهذاك التي تبصري بها فهذا كل نوع من أنواع التوفيق الإله الذي نرجوه فتخيلي كلما زدت تعلقا بالله وكلما نقصت عليك الدنيا نقصت عليك الدنيا كان نقص الدنيا عطاء منه سبحانه وتعالى لأنه سيجبر نقص الدنيا لك بتوفيقه يعني ايه سيجبر نقص الدنيا بأنواع المعارف لما تيجي الساعة سبعة اللاربع قلولي بالضبط سبعة اللاربع يعني انتوا عايزيني يخلص طيب هقول لكم تيجي تقولوا لي يلا يا سيجبر نقص الدنيا بان يوقع في قلبك حبه سبحانه وتعالى من أجل ذلك لو تبينت لك الحقيقة ستاتي اللحظه التي تتمني فيها أن تنقص الدنيا لكي تجبري هذا الجبر هل كل جبر اخر سؤال بقى لانه السؤال ده عجبني قوي هل كل جبر يكون من نفس نوع المفقود؟ لا ما تشترطيش على ربك الجبر معي خلاص اسأليه ان انت عايزة كله بس ما تجعليش رضاكي عنه ان هو يعوضك بنفس نوع ايه؟ الجبر خلوا بقى لكوا بقى لشان هنختم انظري أولا اتفقنا أنه تعالى هو الذي يجبر الكثير ويغني الجبر سبحانه وتعالى الفقير ويسر العسير هذا من نفس النوع يأتي هنا الجبر الخاص والجبر الخاص منه ما يكون من نفس النوع ومنه ما يكون ايه غير ذلك طيب يجبر لا للخاضعين المؤمنين بعظمته يجبر لهم نقائص الدنيا بأن يعطيهم محبته ويعطيهم أنواع المعارف والتوفيق والهداية والرشاد يعني كلما نقص لك من الدنيا جبر لك نقيصة الدنيا بالقرب منه سبحانه وتعالى أترضون بهذا الجبر يا جبار يا رب يا جبار اللهم قربنا منك يا قريب وأجب دعاءنا يا مجيب وأجبر قلوبنا يا جبار يبقى كلما زدت إيمانا كلما جبر الله تعالى لك نقاء أصد الدنيا بالقرب منه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك